جَعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَطْعِمْنَا وَارْزُقْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ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 لَهُ وَيَعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلاتمتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد إله واحد ونحن له مسلمون تلك رُمَّةٌ قد قالت لها ما كسبت ولَكُم ما كسبتم ولا تسألون عَمَّا كانوا يعملون.